عند السؤال السابع والسبعين ما دليل الإيمان بالكتب ما دليل الإيمان بالكتب وهذا السؤال وما بعده إلى السؤال السابع والثمانين تدور هذه الأسئلة كلها حول هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب هو الإيمان بالكتب فأول سؤال فيما يتعلق بالإيمان بالكتب قال ما دليل الإيمان بالكتب ثم السؤال الذي بعده هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ ثم السؤال الذي بعده ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل ثم السؤال الذي بعده ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة ثم السؤال الذي بعده ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة ثم السؤال الذي بعده ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه ولعلنا بإذن الله تعالى نتحدث حول هذه الأسئلة اليوم إن شاء الله تعالى ونقف على السؤال ما حكم من قال بخلق القرآن إذ أن هذه مسألة أخرى فيها تحقيق يحتاج إلى بحث مستقل أما السؤال الأول ما دليل الإيمان بالكتب قال في الجواب ادلته كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب اسم جنس والمقصود به الكتب يعني أن هذه الآية تأمر بالإيمان بالكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتأمر كذلك بالإيمان بالكتب عموما التي أنزلت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم هذه الآية أيضا تدل على وجوب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله يعني هذا القول قول مستلزم لاعتقاد وليس قول لسان وحده إنما هو قول لسان يواطئه اعتقاد قلبي قولوا بلسانكم واعتقدوا بقلوبكم أن الله عز وجل أنزل كتبا على الأنبياء الآخرين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل إلى فذكر بعض الأنبياء هذا خصوص من عموم أتى بعد ذلك وهو قول الله تعالى وما أوتي النبيون كل الكتب التي أنزلت على عموم الأنبياء نحن نؤمن بها وإذن كمساتف كفر الذي يؤمن بكل الكتب ويكفر بكتاب واحد جاء الدليل به كفر بالله عز وجل لأن الكفر بالكتاب الواحد كفر بالكتب والكفر بالكتب كفر بالله عز وجل يأتي في محله إن شاء الله قال الآيات قال وغيرها كثير ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب كما ذكرنا من قبل كتاب اسم جنس والمقصود به يعني عموم الكتب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن به وكما سيأتي أيضا في الإيمان بالكتب وكيفية ذلك في السؤال الذي بعده أننا نؤمن بجميع الكتب اجمالا نؤمن بجميع الكتب إجمالا ونؤمن بما ورد منها اسمه تفصيلا يعني نقول نؤمن بالكتب التي ورد كما سيأتي هنا قال في السؤال الذي بعده هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ نقول قال في الجواب سمى الله منها القرآن في القرآن سم الله منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى إبخمس كتب خمسة كتب سمى الله منها في القرآن هذا أول كتاب وعظم كتاب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وذكر الباقي جملة ذكر الباقي جملة كما هو في الآيات التي سبقت ومن أظهرها الآية الأخيرة وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي كتاب نحن نؤمن به حتى كنا لا نعرف اسمه ولا نعرف من النبي الذي أنزل عليه هذا الكتاب لكن نؤمن إجمالا أن الله عز وجل أنزل كتبا وإن كنا لا نعرف جميع اسماء هذه الكتب وما عرفناه منها هو ما ورد في القرآن والسنة هذه الكتب الخمسة القرآن التوراة الإنجيل الزبور صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل إذا هذه الآية ذكر فيها كم كتاب ثلاثة كتب القرآن والتوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب بالحق هذا هو القرآن مصدقا لما بين يديه أي ما سبقه وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه أي كل الكتب التي سبقته وأنزل التوراة والإنجيل هذه الآية فيها ذكر ثلاثة كتب وقال تعالى وآتينا داود زبورا, وآتينا داود زبورا هذا الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام وقال تعالى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وابراهيم الذي وفى يعني ام لم ينبأ بما في صحف موسى وكذلك في صحف ابراهيم الذي وفى هذا تقدير الكلام يعني ام لم ينبأ بما في صحف موسى وصحف ابراهيم الصحائف التي كانت على موسى تعبير على هذه الكتب هي التي انزلها الله عز وجل وذكر لنا اسماءها وهناك كتب اخرى كثيره لا نعرف عددها ولا نعرف اسماءها لكن نؤمن اجمالا انها منزله من عند الله سبحانه وتعالى وأنها انزلت على بعض انبياء الله عز وجل الذين لم يذكر لنا ربنا تعالى أنواع هذه الكتب أو أسماء هذه الكتب وعلى نبي بل ربما لا نعرف من هو النبي لأن الذين ذكروا لنا من الأنبياء كما سياتي في الإمام بالرسل خمسة وعشرون نبياً وعدد الأنبياء أكثر من ذلك عدد الأنبياء أكثر من ذلك وسيأتي التفصيل حول ذلك إن شاء الله في محله قال وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط هذه آية عامة أي عامة في إثبات الكتب أنها أنزلت للرسل أو على الرسل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي أنزلنا معهم كتبا والميزان أي ما فيها من العدل أي الشرائع التي تنظم وتحكم ليقوم الناس بالقسط فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا قرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحائف وما ذكر منها اجمالا وجب علينا الإيمان به اجمالا فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب هذا هو المسلم المسلم يؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله ولذلك من كفر بكتاب كفر بالكتب ومن كفر بالكتب كفر بالله ولو زعم أنه من أتباع الرسل فمن آمن بالكتب السابقة كلها وكفر بالقرآن كفر بالكتب كلها ومن آمن بالكتب كلها وآمن برسول القرآن وكذب بكتاب هذا الرسول وهو القرآن كفر بالرسول كذلك وكفر بالله عز وجل وإلا هناك طائفة مجرمة تقول أننا, أننا نؤمن بالرسول وأنه هو رسول الله لكن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي جاء به ويزعمون أن هناك قرانا آخر غير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كطوائف من الرافضة الذين يدعون ويزعمون أن عليا عنده القرآن الأصل وأنه ما استطاع أن يخرج هذا القرآن خوفا من ابي أبي بكر وعمر وهم مجرمون مسيئون في حق علي ابتداء فضلا عن هذا الكفر الذي قالوه، لأنهم بذلك يصفون عليا الشجاع البطل الفارس المغوار المعروف بشجاعته يصفونه بالجبن ويصفونه بكتمان الحق كذلك وغير ذلك من هذا البطل اذن فنستطيع ان نقول في عباره على ما سبق من هذين السؤالين ان الكتب هي اوامر الله عز وجل وتوجيهاته الى عباده الكتب هي أوامر الله تعالى الكتب تحمل أوامر الله يا أيها الناس افعلوا يا أيها الناس لا تفعلوا أوامر الله تعالى وتوجيهات الله تعالى إلى عباده في هذه الكتب كذلك أيضا قد يقول قائل لماذا أنزل الله الكتب كان من الممكن أن يأتي النبي أو الرسول بما يريد الله من أوامر وتوجيهات يكلم الناس فيها وينتهي الأمر فلماذا جعل الله ركنا من أركان الدين الايمان بالكتب وجعل كتبا نقول أن الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تبقى هذه الأوامر وهذه التوجيهات في الناس بعد موت الرسول وموت النبي فتبقى التوجيهات وتبقى الأوامر مات الرسول بقي الكتاب وبقيت وبقي أوامر, أوامر الله وتوجيهاته بقيت في الناس وهذه حكمة من حكم جعل الكتب وانزال الكتب كذلك أيضا مما يتعلق بالإيمان بالكتب أن الكتب كثيرة وهذه الكثرة من رحمة الله عز وجل بالعباد فكتاب ينزل على إبراهيم مثلا في أول عمر الدنيا مثلا أو بعد عمر الدنيا مثلا بقليل وكتاب ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر عمر الدنيا وبينهما كتب على الأنبياء الآخرين هذه الكتب الكثيرة من رحمة الله تعالى لماذا؟ لأنك لو علمت أن هذه الكتب كثيرة ابتداء دل على أنها واحدة ولا متغيرة واحدة ولا متغيرة متغيرة متغيرة. يبقى ما هو لو كتاب واحد يبقى خلاص مش يبقى اسماش كتب بقى هو كتاب واحد متغيرة لا تقلق من قولك متغيرة أنت ربما تخشى تقول متغيرة خوفا من أن يعني يشتبه المعنى متغيرة الأصل لا بالفعل هي واحدة في الأصل يعني أقصد أنها تدعو لأصل واحد وهو التوحيد وعبادة الله عز وجل ما من كتاب إلا ويدعو إلى عبادة الله لكنها متغيرة في التوجيهات في الأوامر في النواهي أي نعم, تتغير أي نعم وتتغير رحمة بالخلق ورحمة بالناس فالزمان متغير والمكان متغير والخلق والناس متغيرون ففي زمن آدم مثلا عليه السلام أول ما أنجب آدم وحواء أنجب اولادا طيب زوج في شريعتنا في شريعتنا هل يجوز أن يتزوج الولد أخته لا لا يجوز لكن كان في شريعة آدم هذا جائزا لماذا لأن مقتضيات الزمان والحال تقتدي ذلك لو لم يتزوج الولد أخته لن تكون هناك ذرية ولذلك زوج آدم البطن التي تخرج من هنا بالبطن الذي بعده الولد هذا يتزوج أخته من البطن الذي بعده وهكذا وتشعبت الذرية ثم لما كثر الخلق نسخ ذلك وصار لا يجوز أن يتزوج الولد أختهم في شريعتي يعقوب عليه السلام يجوز أن يتزوج الرجل من أختين شقيقتين ويجمع بينهما وفي شريعتنا لا يجوز نهى الله عن ذلك قال وأن تجمع بين الاختين أما في شريعة يعقوب في كتاب يعقوب كان هذا جائزا وقد تزوج يعقوب عليه السلام من أم يوسف وأختها أم الأولاد الآخرين وكانت شقيقتين هذا كان في شريعته أما في شريعتنا نحن فلا كذلك مثلا بعض الاحكام في الشرائع السابقة أي أقصد في الكتب السابقة كذلك تتغير وتتغير في زمانين وتتغير فيما سبق نعم الكتاب ينزل بأوامر ربما تتغير في وقت عن وقت بحسب حال الناس وبحسب حال الزمان والمكان كذلك فمثال آخر مثلا مسألة الغنائم الغنائم كانت إلى زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محرمة على الأمم كلها محرمة على الأمم كلها فلما كان كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله له فيه الغنائم وعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله فأن لله خموسه أحلة الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كذلك أيضا لو نظرنا في الكتب السابقة لوجدنا أيضا من التشريعات التي تتغير أو تغيرت في كتاب آخر ككتابنا الصوم مثلا الصوم كان في كتاب عيسى عليه السلام كان يجوز فيه نوع من الصوم وهو صوم الكلام وهو صوم الكلام كما قال الله عز وجل عن مريم إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي أما في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنه لم يشرع لنا إلا نوع واحد من الصيام المعروف مثلا أيضا مما كان في الكتب الأخرى والأحكام في الكتب الأخرى في شريعه موسى عليه السلام كان في شريعته يجوز أن يغتسل الناس جماعات عراه فلم يكن هذا ممنوعا في شريعته وإن كان موسى عليه السلام كان لا يفعل مثل ذلك لكن لو كان حراما لنهاهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان, كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه وكان موسى يغتسل وحده إلى آخر حديث الحجر فهذا يدل على أن هذا كان في شريعتهم جائزا أما في شريعتنا قال لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت الحائض في شريعة بني إسرائيل عموما كانت تعتزل اعتزالا كليا في المأكل والمشرب والجماع ونحو ذلك في شريعتنا الأمر بخلاف ذلك لا تعتزل إلا في الجماعة وهكذا فالكتب كلها تدعو إلى أصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى لكنها تتغير في الأوامر والنواهي أي نعم وهذه الأوامر والنواهي رحمة بالناس تغيرها هذا لأن الزمان والمكان والناس يتغيرون والله يجعل ما يشاء منها سبحانه وتعالى والكتب كذلك كلها يصدق بعضها بعضا لا يوجد كتاب يكذب كتابا اخر ما جاء نبي من الأنبياء إلا ودعا قومه إلى كتابه وقال ومصدقا لما بين يديه من الكتاب فموسى صدق بالكتب السابقة وعيسى صدق بالكتب السابقة ومحمد صلى الله عليه وسلم صدق بالكتب السابقة ولذلك فمن كذب كتابا سبق كفر بالله عز وجل ولو آمن بالكتاب الأخير لو أن انسانا مثلا يؤمن بالقرآن وكذب التوراة أي كذب بالتوراة أو كذب بالإنجيل أو بالصحائف أو بالزبور وهي الكتب التي عرفناها وإن كان هناك غيرها لو كذب بكتاب من هذه الكتب كذب بالكتب كلها كان يقول لم ينزل الله زبورا أو توراة أو إنجيلا مثلا هذا مكذب للكتب كلها بخلاف, قولي بخلاف قولك أو يعني مع التنبيه على مسألة حتى لا يختلط الأمر وهي أنك تقول هذه التوراة التي بين يدي اليهود وهذا الإنجيل الذي بين يدي النصارى ليس هو كتاب الله أي نعم إن كنت تقول هذا تقصد أنهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل هذا هو الواجب عليك لأن الله أخبر بذلك وأخبر أنهم حرفوا الكتاب الذي انزل عليه افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فاثبت الله عز وجل أنه يحرفون الكلمه عن مواضعه واثبت انهم نسوا كذلك حظا مما ذكروا به يعني وقعوا في التحريف والتبديل والنسيان والخطا كذلك ومما كذلك يتعلق بالاعتقاد بالكتب أن الكتب السابقة كلها كانت تحفظ في صدور العلماء والأحبار والرهبان ثم لما كان الأمر فيهم أن صار بعضهم ينسى وصار بعضهم يضل ويخطئ وصار بعضهم يتعمد الخطأ حرفت الكتب ولذلك تعهد الله بحفظ آخر الكتب وأعظم الكتب وهو القرآن فحفظه الله عز وجل من التحريف أما السؤال الذي بعده قال ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل قال في الجواب معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة أمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة بدون مؤسطة الرسول الملكي ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء قال ما معنى الإيمان بالكتب قال معناه التصديق الجازم أي أن تؤمن إيمانا لا شك فيه بأن جميع هذه الكتب منزل من عند الله ولذلك كما سبق فمن كذب كتابا كفر بالكتب كلها وأن الله تكلم بها حقيقة كل الكتب هي كلام الله كل الكتب هي كلام الله وأن الله تكلم بالكتب حقيقة فالتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله والصحائف كلام الله والقرآن أعظم كلام الله عز وجل وغيرها من الكتب كذلك هي كلام الله عز وجل وهذا الكلام منه سبحانه وتعالى منه المسموع منه سبحانه وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي يعني هذا نوع من طريقة وصول كلام الله الذي هو الكتب يعني إلى الأنبياء الذين يبلغون الناس هذه الكتب فله طرق متعددة منها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي الرسول الملكي جبريل عليه السلام هو الرسول الموكل بالنزول بالوحي إلى الأنبياء وإن كان طبعا في باب الإمام بالملائكة في التحقيق يعني أنه لا يمنع أن ينزل غير جبريل لكن قد ينزل المرة أو نحوها لكن جبريل هو الموكل بتبليغ الوحي فجبريل هو الموكل بالوحي لعموم الأنبياء لكن لا يمنع كما ذكرنا في هذه المسألة أنه يأتي ملك أخر بشيء من الوحي أو الكتاب خصوصا لا يمنع دليل اللي يقولها يبقى لي كتاب بعد الدرس إن شاء الله دليل على أن هناك ربما غير جبريل ينزل بالوحي للنبي أو الأنبياء يخبرهم بما هو في الكتاب الذي معهم نحن أي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الصورة نزل بها ملك لم ينزل قبل ذلك من السماء وأنه نزل بصورة الفاتح فدل ذلك على أنه يجوز في غيره وإن كان كلام طبعا نحن كلام على الايمان بالكتب فهذه صورة من تبليغ كلام الله إلى النبي إنه يصل كلام الله إلى النبي بغير وسط. أن يسمع النبي كلام الله تعالى مباشرة فيكون هذا الكلام هو الكتاب فيؤمر بأن يتلو هذا, يتلو هذا الكلام على الناس ويكتبه بعد ذلك مثلا كما حصل في القرآن وهذا حصل لموسى عليه السلام أكثر الأنبياء إذ أن الله كلم موسى من غير واسطة كثيرا ولذلك خص موسى عليه السلام بهذه الصفة أكثر من غيره من الأنبياء قال ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري صورة أخرى من صور الوحي ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري ودي طبعا الصورة التي الل هي أكثر حال الوحي ينزل الملك إلى النبي يخبره بالكتاب أو بما أمر الله ومنها ما كتبه الله تعالى بيده ومنها ما كتبه الله بيده كما هو في التوراة التوراه نزلت جملة واحدة على موسى عليه السلام كتبها الله بيده كتبها الله بيده قال تعالى وما كان لبشر ان أي يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او من وراء حجاب يعني يكلمه الله عز وجل وبينه وبينه حجاب قال وقال تعالى لموسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال تعالى وكلم الله موسى وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وقال في عيسى وآتيناه الإنجيل وقال تعالى, في وقال تعالى وآتينا داود زبورا وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل يعني الكتب تقدم ذكرها بلفظ التنزيل كما هي في الآيات السابقة قول أمن بالله أنزل إلينا وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب قال وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقال تعالى فيه وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذر وقال تعالى فيه ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الآيات وغيرها كثير يعني كلها تدل على وجوب الإيمان بكتاب الله عز وجل وكما سبق فالإيمان بالكتاب مقتضاه أن تؤمن بجميع الكتب وأن تؤمن بكل ما تعلق بذلك من فروع لهذا الإيمان كما سبق وذكرنا مسائل كثيرة الإيمان بأن هذه الكتب كلها داعيه إلى منهج واحد وهو التوحيد وهو عبادة الله الواحد الأحد هذه الكتب كلها وإن كانت تتغير في التوجيهات والأوامر إنما تتغير رحمة بالناس وهذا من تيسير الله عليهم وغير ذلك مما ذكرنا فكل هذا يدخل في معنى الإيمان بالكتب وهذه الكتب كذلك مما يتعلق بالإيمان بها كلها نزلت في شهر رمضان هذه مسألة أيضا أن هذه الكتب كلها التي يعني عرفناها كتب الخمسة المشهورة كلها نزلت في شهر رمضان ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وانزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وانزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان فهذه الكتب الخمسة كلها نزلت في شهر رمضان أي نعم. مع التنبيه أن الكتب جميعها نزلت على الأنبياء مجملة إلا القرآن فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما يعني ينزل بحسب الأحداث لم ينزل جملة واحدة وإن كان قد ورد عن ابن عباس أنه قال أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الأولى جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الأحداث كان القرآن ينزل مع الأحداث سبحان الله العظيم تجد أنت آيات القرآن وهذا من مما يعطي القرآن خاص خصية أيضا هي أعظم من يعني الكتب السابقة فإن الآيات لما كانت تنزل على الناس تعايش ما هم فيه من احداث. هذا يزيد الناس إيمانا هذا يزيد الناس إيمانا نزول القرآن مع الأحداث ويزيدهم تصديقا سبحان الله يعني اليوم كنت بقى يعني أنظر كده كفكر عامة عناصر خطبة الجمعة ف مما يتعلق بهذه العناصر نحن إن شاء الله نتكلم عن غزوة بني النظير أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال الناس في هذا الوقت خصوصا حال المنافقين وحال اليهود في هذه الغزو إن اليهود لما نقدوا العهد وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن أرسل عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين إلى اليهود بن النظير وقال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ولا ولئن قتلتم لننصرنكم يعني احنا معاكم بالروح والدم هاي لا احنا طلع مش هيقدروا مش هيخليهم يطلعوكم ولو حصل يبقى ايدنا رجلين على رجلكم ولا كامل يعني ولو قاتلوكم المسلمين يعني نحن معكم ولن نترككم ابدا وسننصركم ينزل الله عز وجل القرآن قبل الأحداث ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لين لا لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون دول بتوع كلام بس ثم انظر سياق الكلام القرآن سياق القرآن قال تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونه ولئن نصروهم لا يولون الأطباء التلت أحوال هم كذبين لو خرجوا مش هيخرجوا معهم ولو قتلوا ما همش هيقتلوا معهم ولو على فرض إنهم هي... هيقتلوا معهم مش هينصروا لأنهم جوبنا مش بتوع معارك ولا بتوع قتال انظروا القرآن لما ينزل على الناس في هذا الوقت بهذا هذه البشارات سبحان الله العظيم شيء وإن تحاول تتأمل كذلك سياق الكلام في القرآن وتدبر كذا الآيات وسياق الآيات هلا مطرئ الذين نفقوه يقولون الأخوانهم الذين كفرن لأن آل الكتاب لئن لأ أخرجتم لا نخرجنا معكم ولئن قتلتم لا ننصرنكم لا ننصرنكم والله يشهد أنهم لكذبوه لاحظ السياق الله يشهد إنهم لكاذبون طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول الم ترى إلى الذين قالوا لإخوانهم الم ترى إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن أخرجوا لن يخرجوا معه. ويقولون لهم ولئن قتلتم لننصرنا ولئن قتلوا لن ينصرنا قد ممكن بس يقذ لا شوف السياق العظيم ده جملة اللي هيقولوه كذبين وبعدين بيان بقى كذبهم وفضحهم لئن أخرجوا لا يخرجونما ولئن قتلوا لا ينصرون ولا إن نصروهم لا يولون الأدب هاي هربوا وطلعوا يجروا سبحان الله وغيرة ذلك من القرآن وكما كنا نذكر في سورة في معركة أُحد سبحان الله العظيم لما الصحابة يرجعوا كده من أحد وقد أصابهم ما أصابهم ينزل القران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم إن كنتم مؤمنين سبحان الله العظيم. كيف يكون شعورك انت ساعتها وانت عايش مع القرآن والقرآن ينزل على هذه الطريقة ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سبقوا العالمين بأسباب كثيرة منها مسألة أنهم عايشوا نزول القرآن وإن كانت هي فتنة من باب آخر أي نعم. قال ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة طب نقف على هذا السؤال حتى يعني يتيسر لنا كذلك أن نأخذ من كتاب منهج السالكين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم